وما حكم من يضطر لإخراج زكاة الفطر مالا وهل يجزئ المال عن إخراج الحبوب والطعام الزكاة واجبة في أصناف حددها القرآن والسنة حدد أوعيتها كما حدد مقاديرها. ومن أوعيتها الإبل والبقر والغنم والزروع والثمار فهل تخرج الزكاة من جنس هذه الأوعية أو يجوز إخراج قيمتها نقدا أو من نوع آخر جمهور الفقهاء على أن الزكاة تخرج من جنس المال المزكى لكن أبا حنيفة أجاز إخراج القيمة بدل العين كما أجازه مالك في رواية وكذلك الشافعي في قول الله وفي قول آخر هو مخير بين الإخراج من قيمتها وبين الإخراج من عينها ومن الأدلة على ذلك أن زكاة الإبل قد تخرج من غيرها وهي الغنم ففي خمس من الإبل شاه وفي عشر شاتان كما هو معروف النص على جواز القيمة النقدية أو نوع آخر في حديث البخاري من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده الجذعه وعنده الحقه فانه يؤخذ منه وما استيسرتا من شاتين أو عشرين درهما والدار قطني وغيره روى ان معاذ بن جبل قال لاهل اليمن ايتوني بخميس أو لبيس وهو نوع من القماش اخذه منكم كان الذرة والشعير في الصدقة فإنه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في زكاة الفطر أغنوهم عن سؤال هذا اليوم أراد أن يغنوا بما يسد حاجتهم فأي شيء سد حاجتهم جال هذه أدلة جواز إخراج القيمة بدل العين في الزكاة كما ذكرها القرطبي في تفسيره فما استيسر من أي شيء بدل ما نص عليه فلا ما نعم لأنه صدقة خرجت من ماله لا تنقص عن قيمة ما نص عليه وقد تكون القيمة أنفع للفقير أو من يستحق الزكاة وأجاز أبو حنيفة إخراج الزكاة من عين السلع كسائر الأموال بناء على هذه الأقوال أرى أن تراعى المصلحة والدين يسر وحيث توجد المصلحة فسم شرع الله فلا مانع من إخراج زكاة الفطر نقودا بدل الحبوب والله أعلم